أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَّمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا يُبْلِيكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ وَلِتَبْتَلَ قَلْبَكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وبرزوا لله جميعا فقعنا الضعفاء للذين اشتكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا وَهَدَانَهُ ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَحْنَا أَمْ فَضَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَن مَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ نَمَا وَعَدكُم وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُكُم فَأَخْلَفْتُكُم وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ وَلْقَائِنَ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ نَضَرِمِ نَن لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سَعِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ